موسوعة إبداع, إبداع, ابداع الانشاديه تقدم بالله تجزع أمين في, تعرف في طريق الغرباء يحثون ركبهم فيه كلما خارت عزيمة أحدهم شجعه الاخر حتى حانت ساعه لم تكن في الحسبان انها ساعة الوداع والرحيل فإليك أخي أهدي هذه الزفرة من زفرات الفراق من أخيك أبو مجا أخي في الله في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخى الإسلام لا تجزع فاني أمين قد حفظت لك اليبين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخى الإسلام لن أنسى ليال فيها يحنو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أقل الإسلام لن أنسى ليال فيها يحنو لقاء الصالحين أخيف في الصالح Holy party, party, party. party. بسرف الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فاني أمين قد حفظت لك اليمين تبايعنا على الاقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكين بان نحيا على الإسلام دينا يقوم الدين مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكين بأن نحيا على الإسلام دينا أخير الله سر في الخالدين أخي في الله في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فاني أمين قد حفظت لك اليمين أما إن السعيد الحر يمشي على الأشواك كي يرفع عدينا أخي فلترفع القرآن نهجا سماويا يدل الحائرين القرء يمشي على الأشواك كي يرفع عدينا أخيفاً ترفع القرآن نهجاً يدل الحائرين <تصفيق> سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين وأوقي الجذوة التوحيد نارا لتلفح عنك شيطانا لعين وداعا يا أخ التقوى وداعا إلى النقيا بدار المتقين تلفح عنك شيطان اللعين وداعا يا أخى التقوى وداعا إلى اللقيا بدار المتقين أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخى الإسلام لا تجزى فإني أرين قد حفظت لك اليمين في الله سر في الخالدين أخل الإسلام لا تجزأ فإنني أرين القطر حفظ لك اليمن في الله يسير الخالدين أويل العزم بين العالمين أخل الإسلام إلى أرين الله في الخالدين العزم بين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 www.ibda.net